قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا اشتركوا في القناة